وإذ طال عيسى بن مريم يا دمي إسرائيل إني رسول الله إليكم مصزقا مصزقا لما بين يبي من الثوات ومبشر برسول يأتي من بعد سهو أحمد فلما جاءهم بالبينات لن أظلم إن من اشترى على الله الكذب وهو يدعى من الإسلام والله لا يهدي القول الظالمين يريدون ليكفعوا مور الله بأفواه والله متنه به ولو كره يُنَزِّلُهُ مِنَ الْهُدَى وَدِينٍ شَطٍّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّ أَيُّهَا النَّاسُ أَلَمْ نَأْتِكُمْ عَلَى آيَاتِ كَثِيرَةٍ تُنْذِيرٌ عَذَابٌ أَلِيمٌ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جميل لكن تجري من تحتني الأنهار تجري من تَأْتِيهَا الْأَنْهَارُ وَمَشَاكِلُ طَيِّبَةٌ فِي الْجَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَى تُحِبُّ لَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَالْفَتْحُ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ يمن كما قال عين شهر امرئ من الحضرين من, من الله انصار الله قال الشغري ولن انصر الله فاملط طرفه من بني سرى الى وكثر الطائف فأي من الذين آمنوا على عدوهم فعصد شرقاهم